طول معن ورا رئيس لمكه الكره بقايشي في سقدان بك يا شعبك سيد جهاد كامراني ورله بالجي اسداني بدن جهاد ضلالك بلال قايب الرامي كثير ناجي بيا هذا داو شي قران مش ده تراب انسان وشي الله اكبر امره يجي هذا برجي تمريلا بان بنغادي يزداني اودا الله اكبر نوئي كردي مسعومان ذلك يا نبي برزي يزداني بني الله اكبر شريط تاريخي بعد نوتكي برزي بير شمار لنا كلبي اقردا وشيء الله اكبر ذري خالك وكان باو اندقش بازبان لدى الرواي مسومان بانجي الله اكبر لنا ابوني باروتا دروتك البروتا تقلنا ابو دجما بانجي الله أكبر الله اكبر